شانق وغرامي للباغر سلامه شانق وغرامي للباغر سلامه يلا <تصفيق> لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. <تصفيق> تمه اعلن كل انتماي وللباقر سلام الله شوقي وغرامي للباغر على اشواقي وغرامي للبا ايحلى الفرح هذا المسمى من العدم من الفرح هذا المسمى من العدم او نستعرض الليالي عظيمه مجاده امجاد وحي الله باقر كل يا ساده يا ساده هل هل صلوا على طه النبي واولاده واولاد يلا بافكار وعلم محتار خصمه بفكر محتر خصما غايه رجائي كل انتماء للباقر سلام الله يا شاق اي شاغ و غرمه للباخر سلامه شاغ اي شاغ و على وارث علوم المرتضى وافكار افكار وارث علوم المرتضى وافكار افكار ضاف الهم المجمل قبس ان ورا اي ما تخفى على عالم ابد اخبارك او قالوا هل يخفى القمر بسرره بسرره من اروع مصادر انصاره تفخ من اروع مصادر انصاره تفخر يصدح ندائي كل انتماء للباقر سلام يلا شوقي اي شاغي وغرمي للباقر سلامي شاغي ياخذني شوقي للبغي عيسافر كان قلبي طير بسم الباقر ضايع ياخذني شوقي ياخذني شوقي الله مو كتاب يا اخذ نشاغي للبغي عسافر كان قلبي طير صل على محمد الله سبحان الله قوه على صوتي الزهراء الثالثه اجناش ما نفخر بيك يا باقر علوم الكان واللي عارض علمك خلي يقولون ما يقولون اش ما حاولوا تفنيدك وحق جدك فلا هل من يجهاب بركان الحامي من يجهاب يا خير البريه وبك احلى وصاف من جدك هم ضيعت كل اعداك ابد ما قدروا المدك العباده والدك تشبه واشكال الملل قصدك على اسرارك اسرار الباري اسرارك هلا ويا مرحبا بهاليوم هلا بميلادك الزاهر نكتب والارواح حراق شيعه وبسمك فاخر وكلنا صار لك نكتب لك يا محمد باقر على الفطر الشوق اصبح بين على الفطر الشوق عاشق عاشق, عاشق جن جنون الشوق بي وجيت يم بابك ولقيت الروح قبل تقبل عتاب اماني وتركت الروح اسال اسال واطلب جوابك شنو اسال هل تحضرها بموت تراعيها تحضرها بموت دخيلك يا علي الهادي ايش عندك جوهر الاسرار صرحك هدمان صرحك هدمار جديد والله بدعوه الانصار وصرح الحاربك يا حيد من الله نهدم ونهار عاود تاوت ترابه ويا ترابه وتساوترا سمي الكرار يا فارس اخر بيته اسالكم سمي الكرار يا الهادي علي ومحلى علي واسمه هويه كل محب اصبح يساير بالعشق دمه اي ارسلكم يا اهل البيت ربنا اهل البشر رحمه وكل مركب زود السفانه